يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم إذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوفق وفاقه أحد يا يا أيتها النفس المطمئنة, يا أيتها النفس المطمئنة أن ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي